50 83 83 83 pasado 3 الماضي, 3 الماضي, 3 يتصل تليفونيا اي لقد اتصلت تليفونيا للتو لقد اتصلت تليفونيا اي تروكات بار لقد اتصلت تليفونيا طيله الوقت لقد اتصلت تليفونيا طيله الوقت برغنتا. يسأل يسأل لي لقد سالت للتو لقد سألت سيمبرا هبروغونتات لقد سالت دائما لقد سالت دائما ايكليكار يحكي يروي يحكي li he explicat. لقد حكيت له. لقد حكيت. li he explicat tota la història. لقد حكيت كل, كل estudià. يتعلم يذاكر. يتعلم. he estudiat. لقد ذاكرت للتو لقد ذاكرت إيه استوديات توت الوزبرة لقد ذاكرت طوال المساء لقد ذاكرت طوال المساء ترابل يشتغل. يشتغل إيه ترابلات لقد اشتغلت للتو la este- tu he treballat tot el dia. la cad este tu troba el lle. lad este tu troba el lleume menjarcolcol he menjat la cadè tu li tau. La aquell tu. ما من جاء لقد اكلت كل الطعام لقد اكلت كل الطعام